فأرحب بكم معاشر الأخوان والأخوات وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه المجالس مباركة ونافعة ومقربة إلى وجهه الكريم وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته أيها الأحبة العلم شريف تسمو إليه النفوس الشريفة وهو عصمة بإذن الله عز وجل من الفتن وبه يعرف المعبود وبه تعرف الطريق التي خطها ورسمها لعباده من أجل سلوكها وبه يعرف العبد الدار التي يصير إليها فينبغي على الإنسان ان يجعل لنفسه من هذا العلم حظا وافرا ومن فاته من فاتته مجالس العلم فهو مغبون أيها الأحبة هذا المجلس ينعقد لدراسة كتاب في أصول التفسير وأصول التفسير واحد من علوم الآله والمقصود بعلوم الآله هي العلوم التي يتوصل بها من أجل فهم نصوص الكتاب والسنة أو ما يحتف بذلك أو يقرب منه فمثلا نحن ندرس النحو من أجل أن نقيم اللسان ولأجل أن نفهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وندرس أصول الفقه من أجل أن نعرف الأدلة وطرق الاستنباط والترجيح والتعامل مع النصوص والنظر في كلام أهل العلم والاختيار وتمييز الغث من السمين من الأقوال والمذاهب والاراء وهكذا ندرس أصول التفسير من أجل أن نتوصل به مع غيره من علوم الاله إلى فهم كلام الله تبارك وتعالى والحديث في هذه القضية يطول والحديث عن شرف هذا العلم أيضا يطول ولكن يكفي أن نعلم أن شرف العلم بشرف متعلقه شرف المعلوم فهذه العلوم تتعلق بكتاب الله عز وجل وهذا خير ما تقضى به الأوقات خير ما تقضى به الأوقات فأسأل الله عز وجل أن يبصرنا وإياكم بالعلم النافع وأن يعيننا وإياكم على العمل الصالح وأن يرزقنا نية صالحة صحيحة هذا الكتاب الذي نجتمع لقراءته هو مقدمة التفسير مقدمة التفسير ومؤلفه عالم قضى أيامه وسني حياته في العلم منذ نعومة أظفاره وهو الشيخ عبد الرحمن ابن محمد بن قاسم العاصمي يعود نسبه إلى قبيلة قحطان ويكنى بأبي عبد الله وقد ولد سنة 1319 أو 1312 من الهجرة في قرية من قرى نجد يقال لها البير وهي قريبة من مدينة الرياض حفظ القرآن ولم يجاوز التاسعة وتلقى مبادئ العلوم في قريته ثم بعد ذلك انتقل منها وتلقى عن أهل العلم الكبار من أمثال الشيخ عبد الله ابن عبد اللطيف أهل الشيخ وهو رئيس العلماء شيخ الشيخ محمد بن براهيم رحمه الله أخذ عنه وأخذ عن الشيخ محمد بن براهيم المفتي الأسبق ورئيس القضاة وأخذ عن جماعة كالشيخ عبد الله الهنقري وسعد ابن عتيق سليمان ابن سحمان ومحمد ابن مانع وغير هؤلاء كثير غير هؤلاء كثير هذا يقول في سيارة صدمت ويريدون صاحبها يا وحاء وطأ ميتين وثلاثة نوعها ايش وتبرأ ها ويش وبترأ طيب الشيخ رحمه الله كان له مجالس في العلم ودروس وله تلامذة ومن أبرز تلامذته الشيخ عبد الله ابن جبرين رحمه الله والشيخ محمد ابن عبد الرحمن ابن قاسم ابنه الذي توفي في سنة 1320 للهجرة ومنهم الشيخ عبد الرحمن الفريان رحمه الله واخرون وكان ايه في الورع والزهد والتواضع في البدايه عمل في المطابع التي في مكه مطابع الحكومه كان يشرف على المطبوعات ثم انتقل في إدارة المكتبه السعودية في الرياض، ثم بعد ذلك ترك عمله هذا وبقي في مزرعته، بقي في مزرعته قريبا من الرياض، وكان يأكل. كل وجباته مع العمال عمال المزرعة ويفقههم ويعلمهم ويداعبهم ويمازحهم ويسمع منهم آية في التواضع والورع كان إذا ركب سيارة الأجرة وعرف ورفض صاحبها أن يأخذ منه أجرة ألقى عليه اجرته وانصرف عنه ما كان يرضى أن يأخذ على العلم الشرعي شيئا أو عوضا وما كان يستغل من يقرئهم أو يحدثهم أو يعلمهم في أعماله الخاصة في خدمته خدمة بيته ونحو ذلك كان امره لله هكذا نحسبه والله حسيبه وكان يرفض ان يقبل راسه واذا قال له احد يا شيخ قال لست كذلك الشيوخ في الرياض وكان لا يتقدم اماما في الناس وأصيب بحادث سيارة سنة 1349 وكانت الإصابة في رأسه فتأثر كثيرا وبقي مده يعاني ثم برئ ثم عاوده ذلك بعد سنين واشتد عليه المرض حتى كان كانت وفاته بتاريخ ثمانية ثمانية ألف وثلاثمائة واثنين وتسعين للهجرة توفي رحمه الله دفن في مقبرة العود المعروفة بالرياض بجوار شيخه الشيخ سعد بن عتيق رحمه الله وأما مؤلفاته فتقرب من العشرين كلكم تعرفون مجموعة فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جمعه في مدة قاربت أربعين سنة قاربت أربعين سنة غير مدة الطباعة الطباعة سارقت ما يقرب من عشر سنين وسافر في سبيل ذلك إلى الحجاز ومصر ودمشق وحلب وحمات وبغداد وباريس وبقي مدة سنين طويلة يتنقل ويجمع النسخ الخطية ويعينه في ذلك ابنه محمد الذي ذكرته آنفا ومن كتبه البديعه ايضا الحاشيه على الروض معروفة حاشية الروض المربع وقد استغرق جمعها وكتابتها أيضا ما يقرب من أربعين عاما هذه الحاشية التي يدرسها الطلاب ولا يستغني عنها دارس هذا الكتاب كتبها فيما يقرب من أربعين سنة وله كتب أخرى معروفة مشهورة لا حاجة للتطويل في ذلك لكن هذا واحد منها هذه مقدمة شرحها في حاشية ونحن سنقرأ المقدمة فقط وسنشرح إن شاء الله تعالى هذه المقدمة شرحا مبسطا مختصرا يصلح أن يكون بداية في العلم في هذا الباب يفهمه من أراد أن يخط له خطا في هذا الاختصاص في التفسير وعلومه فيبدأ منطلقا منها ويصلح ان يكون لعموم المثقفين أو لعموم طلاب العلم أو لعموم المحبين للتعرف على مبادئ العلوم الشرعية نحن نقرأ هذه المقدمة وقرأنا قبلها مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مرتين أو أكثر وقرأنا أيضا مقدمة أو رسالة السيوط في أصول التفسير مرات وهذه المقدمة التي بين أيدينا هي من أسهل هذه المقدمات والفرق بينها وبين مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذه تشتمل على عامة أو على كثير من موضوعات علوم القرآن وأصول التفسير وأنتم تعلمون أن أصول التفسير هو واحد من موضوعات علوم القرآن ففي آخرها كلام على أصول التفسير وقبله تكلم على موضوعات علوم القرآن المتنوعة بكلام مختصر جدا. فاذا قرأ طالب العلم هذا تاره وهذا تاره وهذا تاره فان ذلك من شانه ان يرسخ العلم في نفسه هكذا يرسخ العلم بتقليبه وتكراره كثره النظر فيه كثره الدرس فانه يكون صفه راسخه له وكل هذه الكتب إذا نظر فيها الناظر لربما يقول ليته ترك هذا وزاد هذا كما هو الشأن في أعمال البشر ولا نعلم كتابا مختصرا منقحا دقيقا اقتصر فيه مؤلفه على ما يحسن إيراده في هذا الفن فيرشح للتدريس بلا تحفظات ولكن هذه كتب مفيدة نافعة كتبها علماء فينتفعوا بها وما يضر طالب العلم أن توجد بعض القضايا التي قد يكون إرادها ليس ضروريا وإذا بقيت بعض المسائل أو نحو ذلك فإنه يدرسها في كتاب آخر هذا هو الشأن على كل حال نبدأ بالقراءة وهذا الدرس في الأصل هو درسان يعني بدلا من أن نجعل هذا الدرس في أسبوعين أو نجعل الدرس المغرب والعشاء اثرنا أن نختصر ذلك عليكم في أسبوع واحد وان يكون في مدة تستوعب الدرسين قدر الإمكان ويسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في الأوقات والأعمار وأن ييسر إنهاء هذا المختصر في هذه المدة خمسة أيام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 شرحا دقيقا يفكك حروفها وتشرح الحمد له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم شرحا يطول ولربما كان ذلك سببا لتطويل المدة على طلاب العلم على طلاب العلم وأيضا لربما كان ذلك التشقيق سببا لوعورة العلم على المتعلمين وصعوبته فإذا سمع السامع هذا التشقيق لهذه المقدمة أو المقدمات ظن أن العلم صعب المنال وأنه لا يتوصل إليه ولا يناله إلا النادر من الخلق الواحد بعد الواحد والأمر يسر من هذا وإنما الذي يحسن هو الشروع في المقصود الشروع بالمقصود مباشرة دون الاشتغال بمثل هذه المقدمات هذه الطريقة الأنفع في التعليم والله تعالى أعلم قد تكلمت على هذا في الكلام على الطريق إلى طلب العلم نعم تفضل أما بعد فهذه مقدمة في التفسير تعين على فهم القرآن العظيم الجدير بأن تصرف له الهمم نعم, نعم نعم هذه مقدمة في التفسير تعين على فهم القرآن مقدمة عندنا مقدمة وعندنا مبادئ ما الفرق بين مبادئ العلم ومقدمة العلم أخوان أحضر لكم هذه الهدايا ما الفرق بين المبادئ والمقدمة مبادئ العلم ومقدمة العلم نعم طيب وغير هذا تفضل نعم نعم طيب غير هذا ايضا نعم كيف ايوه نعم يمكن ان نقول بان تفضل نعم مم. المبادئ المبادئ تقول أن مبادئ علم العربية مبادئ النحو مبادئ أصول الفقه تلاحظون أن المبادئ مبادئ هذا العلم هي منه واضح فبها تعرف مسائله بلا واسطة كما يقولون أما المقدمة المقدمة فتكون بين يدي الشيء متقدمة عليه تقول مقدمة الجيش جزء من الجيش يتقدم بقية الجيش مقدمة الجيش مقدمة الكتاب هي جزء أو هي ما يصدر به الكتاب ويكون شارحا لمقصود المؤلف وما أراده بوضع هذا الكتاب والطريق التي رسمها وخطها في تصنيفه وكتابته وما أشبه ذلك وفي العلوم قال مقدمة في علم النحو مقدمة في علم أصول التفسير مقدمة في علم الفرائض مقدمة في علم أصول الفقه مثلا نعم يقول هي ما يتوقف عليه مسائل العلم بواسطة بواسطة واضح ما يتوقف عليه مسائل العلم بواسطه فنحن حينما ندرس مقدمه في اصول التفسير مثلا نحن نتوصل بذلك الى معرفه الى معرفه التفسير عن طريق هذه الموضوعات التي ندرسها مثلا نعم وتقال المقدمه لغير هذا ايضا ما يتوقف عليه صحه الشروع في الشيء المقدمات في الادله حينما تقول مثلا حينما تقول بان علم الفلسفه نافع وكل نافع مطلوب إذن علم الفلسفة مطلوب مثلا نقول هذه المقدمة التي ذكرتها علم الفلسفة نافع غير مسلمة بنيت على مقدمة غير مسلمة هذه مقدمة في باب الاستدلال في المنطق مقدمة أولى مقدمة ثانية ثم نتيجة تقول كل متحرك فهو حي زيد متحرك إذن هو حي كل نامي فهو حي النبات نامي إذن هو حي فهذه مقدمة كل نامي فهو حي وهكذا كالمقدمة تقال لهذا وهذا والمقصود هنا بالمقدمة نعم مقدمة التفسير ما يكون سبيلا إلى فهمه ما يتوصل به إلى فهم التفسير هذا هو المراد لا أرى أن نشتغل بشيء من عبارات الشارح قد توجد بعض العبارات قد تكون فيها صعوبة وأرجو أن لا أضطر إلى شرحها وقد توجد بعض الأدلة تحتاج إلى مناقشة وبعض القضايا التي يذكرها في الشرح أرجو أن نحتاج إلى هذا نحن نقرأ الأصل يعني مثل ما ذكر هنا من التوقف العقلي والعادي والجعلي ممكن يشكل على من قرأها أو بعض من يقرأ ذلك لكن لا نشتغل بهذا الآن في الأسئلة تستطيعون السؤال عما شئتم سأترك لكم وقتا للأسئلة إن شاء الله طيب ففيه الهدى والنور ومن أخذ به هدى إلى صراط مستقيم تنزيل القرآن أجمع على أن القرآن كلام الله حقيقة منزل غير مخلوق نعم تنزيل القرآن لو أنه جعل العنوان نزول القرآن مثلا وانتظم هذا, ال... هذا العنوان هذه المسألة أن القرآن كلام الله نعم وما ذكر بعد ذلك في بعض العناوين الآتية لمسألة نزول القرآن منجما مثلا وأوقات النزول وما أشبه ذلك لأغنى عن تكرار بعض العناوين بعبارات مقاربة يقول أجمعوا على أن القرآن كلام الله حقيقة منزل غير مخلوق أجمعوا المقصود من يعتد بإجماعه وهم سلف هذه الأمة وأئمتها ممن سار على نهجهم وطريقتهم أما من لا يعتد بهم من فرق الضلال والبدع والانحراف فقد خالفوا في هذه المسألة خلافا كثيرا ولا عبرة بهم أن القرآن كلام الله حقيقة يعني بلفظه ومعناه لفظا ومعنى هذا معنى حقيقة يعني ليس مجازا ولا يقال الكلام أصلا إلا لمجموع الأمرين يعني اللفظ والمعنى كالإنسان فإنه لا يقال إلا لمجموع الروح والجسد فإذا كان جسد بلا روح فإنه يقال له جثة وإذا كان روح بلا جسد لا يقال إنسان يقال روح فما كان بمجموع الأمرين يقال له إنسان وهكذا الكلام والقول عند الإطلاق فإنه يتضمن اللفظ والمعنى إلا إذا قيد تقول قال في نفسه يقولون في أنفسهم على أحد المعاني في تفسيرها وهكذا تقول زورت في نفسي كلاما لكن إذا أطلق فإنه لابد من اشتماله على اللفظ والمعنى ولا يتصور هذا في اللغة بغير ذلك اطلاقا منزل غير مخلوق منزل من الله عز وجل لفظة الإنزال في كتاب الله تبارك وتعالى جاءت على صورة الأولى جاءت مطلقة, مطلقة مثل من غير تقيد وأنزلنا الحديد أنزلنا الحديد ما قال من السماء ولا قال من الله والنوع الثاني ما كان مقيدا هذا المقيد على نوعين يعني بدل ما نجعل الأقسام ثلاثة جعلتها على نوعين الثاني ينقسم إلى نوعين كان مقيدا الأول مقيد بأنه من الله من الله وهذا لم يأتي إلا في القرآن فقط في القرآن فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى نعم نعم تفضل انه منزل من ربك منزل من ربك مقيد انه منزل من الله منزل من الله منزل من ربك واضح هذا لم يرد إلا في القرآن وما كان مقيدا بغير الإنزال من الله مثل مثل ماذا تفضل لعب غير القرآن, غير القرآن هذا مطلق تنزيل أنزلنا من أنزل من السماء ماء فسالت أو انزل أنزل من السماء قيده بأنه من السماء ما قال من الله وأيضا وأنزل لكم من الانعام على أحد التفسيرين فالذي جاء مقيدا بأنه من الله هو فقط القرآن فدل على أنه مختص به تبارك وتعالى أنه كلامه تكلم به واضح نعم تفضل هذه للشيخ يوسف طيب منزل غير مخلوق وهل يوجد من يقول بأن القرآن مخلوق والله قد توعد من قال بأنه قول البشر بقوله سأصله سقر يوجد من أهل البدع من قال هذا صلى الله العافية وهو قول باطل لأن كلام الله عز و لأن القرآن كلام الله وكلامه صفة من صفاته والصفات لها حكم الذات فإذا كانت الذات غير مخلوقة فالصفات ملازمه لها ولها حكمها فهي غير مخلوقة وأما الذين تاهوا في هذا الباب هم وقعوا بسبب إشكالات أوقعتهم فيها المناظرات والمجادلات المعتزلة ناظروا الفلاسفة فتورطوا ولا أحتاج أن أتوسع في هذا والأشاعر ناظروا المعتزلة ليردوا عليهم فتورطوا فجاءوا بمقالات منحرفة القرآن كلام الله غير مخلوق لأنه صفة من صفاته وصفاته غير مخلوقه طيب. تفضل نعم. سمعه جبريل من الله وسمعه محمد من جبريل وسمعه الصحابة من محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. سمعه جبريل من الله مباشرة. هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. لأن من الناس من يلتبس عليه هذا دعونا من أهل البدع والأهواء من أبناء أهل السنة من قد يلتبس عليه هذا الأمر إذا مر به أن القرآن كتبه الله في اللوح المحفوظ في لوح محفوظ وأنه في صحف مكرمه مرفوعة مطهرة بأيدي سفره والاثر المروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو أن القرآن أنزل جملة في ليلة القدر إلى سماء الدنيا إلى بيت العزة ولربما يظن أن جبريل يأخذ القرآن من اللوح المحفوظ أو من الصحف التي بأيدي الملائكة أو من أو من بيت العزة وهذا يخطئ فيه من يخطئ وعقيدة أهل السنة التي لا يجوز اعتقاد غيرها أن جبريل عليه الصلاه والسلام أخذ القرآن من الله مباشرة ولا تعارض ولا منافاه لا منافع كون القرآن تكون له هذه العناية الفائقة فيكون في اللوح المحفوظ وفي الصحف في أيدي الملائكة وفي بيت العزة الله تبارك وتعالى يتكلم به كلاما يليق بجلاله وعظمته لأننا نعتقد أن الله يتكلم كما شاء كيف شاء متى شاء كلاما يليق بجلاله ويدل على هذا أحاديث منها حديث ابن مسعود في الصحيح رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء صلصله كجر السلسلة على على صفوان أو على الصفا فيوسعقون نعم هذا الحديث رواه البخاري ورواه غيره أيضا بعض أصحاب السنن وكذلك حديث أبي هرير رضي الله عنه في الصحيح في البخاري إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كالسلسلة على صفوان فالله يتكلم الله يتكلم ويدل على ذلك ايضا حديث النواس ابن سمعان رضي الله عنه في هذا المعنى إذا تكلم الله بالوحي ولا يخلو من, لا يخلو من ضعف والزهري من ائمه التابعين محمد بن شهاب المتوفى سنة 124 للهجرة يقول أحدث القرآن عهدا بالعرش آية الربا وآية الدين أحدث القرآن عهدا بالعرش ما قال عهدا ببيت العزة ولا قال عهد آخر القرآن عهدا بالصحف التي بأيدي الملائكة ولا قال آخر القرآن عهدا باللوح المحفوظ وإنما قال آخر القرآن عهدا بالعرش نعم وآية الربا وآية الدين وجاء عن سعيد بن المسيب رحمه الله مثل هذا آخر القرآن عهدا بالعرش آية الدين فهؤلاء السلف رضي الله عنهم كانوا يدركون ويعتقدون هذا الاعتقاد أن جبريل يتلقاه من الله مباشرة ولا يجوز للمسلم أن يعتقد خلاف ذلك سمعه محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل وسمعه الصحابة من محمد يقول سمعه محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل مباشرة سماع حقيقي بمعنى ان جبريل لم يلقي المعنى في نفسه مثلا في نفس النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم لا لكن يكفي أن نفهم هذه الجمل في عقيدة أهل السنة والجماعه دون التوسع في كلام أهل البدع. وسمعه الصحابة من محمد صلى الله عليه وسلم وإذا أضافه الله تبارك وتعالى إلى الملك كقوله تبارك وتعالى إنه لقوله رسول كريم بقوة عند العرش مكين باعتبار أنه المبلغ وإذا أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنه لقول رسول كريم مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر فهذا النبي صلى الله عليه وسلم وأضافه إليه باعتبار أنه المبلغ عن الله ولا اشكال في هذا وإلا فهو كلام الله فأجره حتى يسمع كلام الله وهو الذي نتروه بألسنتنا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 دفتان في جانبي الكتاب فيقول في كلام الله غير مخلوق منه بدا واليه يعود منه بدا يعني انه مبتدا من الله تبارك وتعالى لانه الذي تكلم به طيب وإليه يعود ما معناه نعم هو هذا في نهاية الزمان يرفع, يرفع القرآن يرفع القرآن وهذا هل نقوله من عندي أنفسنا أو يقال بالرأي الجواب لا وإنما تدل عليه الآثار الصحيحة التي لا تقال من جهة الرأي يعني لها حكم الرفع كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما يبقى الصلاه وإن هذا القرآن الذي بين اظهركم أو شكى أي يرفع قالوا كيف وقد اثبته الله في قلوبنا واثبتناه في المصاحف كيف يرفع قال يسرى عليه ليلا يسرى عليه ليلا فيذهب ما في قلوبكم ويرفع ما في المصاحف ثم قرأ ولا إن شئنا لنذهبن بالذي اوحينا اليك لتفتري علينا غيره الآية فهذا أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه وبن مسعود لم يعرف بالأخذ عن بني إسرائيل وحتى لو عرف بالأخذ عن بني إسرائيل هل هذا يمكن يكون أخذ عن بني إسرائيل؟ لا فيقال له حكم الرفع له حكم الرفع قد أخرجه البخاري في خلق الأفعال والبيهقي في الشعب وسعيد بن منصور غير هؤلاء وثابت عن ابن مسعود رضي الله عنه وجاء عن إبراهيم النخعي من التابعين يسرى بالقرآن ليلا فيرفع من اجواف الرجال فيصبحون لا يصدقون حديثا إلى آخر ما قال هذا عند سعيد بن منصور لكن في إسناده ضعف وهو ايضا له حكم الإرسال أن هذا لا يقال من جهة الرأي إذن له حكم الرفع طيب أين الواسطة بين التابعي بعد التابعي بين التابعي والنبي صلى الله عليه وسلم فعلى كل حال لكن يشهد له أثر أبا مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه منه بدأ وإليه إليه يعود يعني في آخر الزماني. واضح هذا طيب وهو كلام الله حروفه ومعانيه ليس الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف نعم وهذا سبق الاشاره الى معناه نعم وبيان وجهه كلام الله بحروفه ومعنى. بحرفه ومعناه يعني لفظا ومعنى نعم وبدع من قال إنه فاض على نفس النبي من العقل الفعال أو غيره كالفلاسفة والصابئية نعم على كل حال العقل يعني نحن كنا نتمنى مثل هذا كله يعرض عنه ولا تذكر أقوال أهل البدع في الكتب التي توضع في بداية العلوم وإنما يذكر كلام أهل السنة فقط لكن إذا ذكر مثل هذا لابد من ايضاحه بإيجاز العقل الفعال ماذا يريدون به العقول عند هؤلاء الفلاسفه في كلام لهم مظلم يجعلونها عشرة يجعلونها عشرة صلى الله العافية فهذا العقل الفعال هو العاشر والفلسفه كما قال عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هم أضل الناس في الإلهيات تحدثون عن قضايا غيبيه لا يصلون إليها بعلومهم وأثنى على علومهم الرياضيه وما يتصل بالطب والهندسه وما أشبه ذلك لأن الهندسه والطب والرياضيات نحو هذا هي من علوم الفلسفه لكن كلامهم فيها نافع في أغلبه أو كثير منه بخلاف الكلام الذي يذكرونه في الالهيات هذه ما تؤخذ إلا عن طريق الوحي عن طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام فكلامهم غير متفق في العقل الفعال فكثير منهم يقولون بأنه هو العقل العاشر وأنه المدبر لما تحت فلك القمر إن شاء الله العافية يعني يقولون تدبير أحوال العالم السفلي موكل إلى العقل الفعال هذا شرك في الربوبية هم مشركون في الربوبية يقولون اللي يدبر أحوال هذا العالم السفلي هو العقل الفعال يقول وهو دائم الفيوض يفيض على النفوس القابلة المستعدة ومن ثم فإن الوحي عندهم فيض فاض من العقل الفعال على نفس قابلة زكية فحصل انفعال وقبول ويقولون إن هذا العقل الفعال يسري تسري قوته في الأجرام الناطقه كما يسري نور الشمس يعني لا مدبر عندهم ليس المدبر عندهم هو الله تبارك وتعالى ويقولون عنه يحصل النطق للنفوس المستعدة القابلة مثل الإنسان نعم مستعدة للنطق و. ويقولون إن الله كلم موسى من سماء عقل موسى لأن عقله مستعد لذلك ففاض عليه من فيوض العقل الفعال يعني بأن موسى لم يسمع كلام الله وإنما شيء وجده في نفسه إلى غير ذلك من كفرياتهم ويتكلم بمثل هذا أيضا طائفة من غلاة الصوفية الباطنية الذين لهم لون من التصوف الفلسفي وربما أطلق العقل الفعال على جبريل عليه الصلاة والسلام و... ولهم تفاصيل في هذا لا حاجة إليها لا حاجة إليها والله المستعان والله المستعان هذا بالنسبة للفلاسفة والعقل الفعال وأما بالنسبة للصابئة لي فالصابئة ليس هناك تفسير متفق عليه في بيان حقيقة الصابئة يعني في القرآن ذكر الله الصابئين وتجد كلام المفسرين في هذا أيضا غير متفق كلام أصحاب الملل وشيخ الإسلام تيمي رحمه الله جعل الصابئة على نوعين نوع حنفاء يتبعون الأنبياء فمن اتبع فيهم نبيا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم على التوحيد فهو من أهل النجات، بعضهم يقول يتبعون يتبعوا النوح عليه السلام ويزعمون أن يحيى عليه الصلاة والسلام هو نبيهم أو رسولهم وطائفة من الصابئة هم الذين يعظمون الكواكب ويبنون لها المراصد ويتقربون إليها ويعتقدون أنها هي التي تدب تدبر أحوال العالم وهم الذين ناظرهم إبراهيم عليه الصلاه والسلام وبعض أهل العلم يقول يوجد طائفة من الصابئة على الفطرة على الفطرة على التوحيد حنفاء ويكون هؤلاء من أهل النجات، يعني قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم الشاهد ان الصابئة إن الصابئه لا يطلقون على طائفة واحدة فحسب مثل عبدة الكواكب مثلا أو النجوم وبعضهم يقول الصابئة طائفة من النصارى وبعضهم يحاول أن يوفق بين هذا يقولهم أولئك الذين كانوا يتبعون بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ووجدوا في بعض الممالك النصرانية وكان بعضهم على دين النصارى ثم بعد ذلك حصل لهم تحول وصاروا يعبدون الكواكب، وأن الموجود منهم هم الذين يتقربون إلى النجوم يعني الذين بقوا هم الذين وقعوا في الإشراك والتقرب إلى النجوم وعبادة النجوم والواقع أن شركهم قديم إبراهيم صلى الله عليه وسلم حينما ناظرهم وقال مناظرا لا ناظرا في الكوكب هذا ربي في الآيات في سورة الأنعام على كل حال يقولون أن الموجود الآن هم الصابئة المندائية وتوجد فيهم كتابات وهم يتقربون إلى النجوم وهم أهل إشراك الموجود الآن والله تعالى أعلم على كل حال هنا يتحدث عن الصابئة من المشركين وليس هؤلاء من الموحدين نعم تفضل أو أنه مخلوق في جسم من الأجسام كالمؤتذرة والجهمية أو في جبريل لاحظ الآن الذين قالوا إنه فاض على النفوس يعني معناها ليس بلفظ ولا ولا يسمع وهؤلاء يقول إنه مخلوق في جسم من الأجسام كالمعتزلة والجهمية مخلوق في جسم المعتزلة أعقل من الأشاعرة من الأشاعرة الأشاعرة جاء بقول لا يقبله العقل كلام النفسي والمعتزلة قالوا إن كلام الله بحرف وصوت ولا يعقل الكلام النفسي ولكنه مخلوق خلقه فموسى صلى الله عليه وسلم حينما كلمه الله خلق الكلام في الشجرة واضح فهم أبقوا على معنى الكلام لغة كما هو معهود الناس في عرفهم الكلام لفظ معنى قالوا نعم لا نكابر في هذا القضية ولا نستطيع وسخروا من الاشاعره حينما قالوا هو معنى واحد قائم في النفس على كل حال فهؤلاء يقولون مخلوق في جسم الإنسان كالمعتزلة والجهمية والجهمية يطلق على أولئك الذين يطلق على الجهمية المحضة أتباع جهم بن صفوان الذين أنكروا الأسماء والصفات وغلوا في هذا الباب ولهم أمور أخرى شنيعة في الإيمان و... ويطلق على من وقع في شيء من التجهم بنفي الصفات مثلا أو نفي الأسماء أو نفى بعد ذلك فبهذا الإطلاق العام يدخل فيه المعتزلة وطوائف من المتكلمين كالأشاعر والماتريدية إلى اخره لكنه هنا لا يقصد الاشاعره والماتريدية والكلابية نعم تفضل أو في جبريل أو محمد أو جسم آخر غيرهما كالكلابية والأشعرية أي نعم او في جبريل يعني خلقه في نفس جبريل بمعنى ان جبريل لم يسمعه فتكلم به جبريل وعبر جبريل عن المعنى الذي خلق في نفسه فالعبارة عبارة جبريل ونحن نزه كلام الله عز وجل عن مثل هذه الضلالات أو محمد بمعنى أن الله خلقه في نفس النبي صلى الله عليه وسلم القى المعنى في نفسه فالنبي صلى الله عليه وسلم عبر عنه من عنده هذا معناه أنه أن كلام الله مخلوق هذه حقيقة عقيدة الأشاعرة وهو موجود في كتبهم التي يدرسونها تجد هذا في شروح الجوهرة في بعض شروحها ولكنهم يقولون لا نذكر هذا إلا في مقام التعليم كأنهم يتوقون الشناعة فهم يقولون كلام الله غير مخلوق لكن حقيقة قول الأشاعرة والكلابية تريدية ومدرسة واحدة في الواقع في الجملة يقولون بأن كلام الله معنى واحد قائم في النفس معنى وليس لفظ فإن عبر عنه بالعربية فهو قرآن وإن عبر عنه بالعبرانية فهو توراه وهكذا هذا كلام لا يقبل ولا يمكن ولهم في هذا أمور لا يمكن أن تتصور يقولوا لا تعاقب فيه ولا انقضاء ما تأتي إذا قلت بسم الله السين ما تكون بعد الباء ليه كل هذا من أجل مسألة حلول الحوادث يقولوا معنا واحد قديم أزلي قائم في نفس الله تبارك وتعالى على كل حال أقوالهم هذه والكلابية هم في الواقع أصل مدرسة الأشاعر والماتريدية والما والماتريدية رضعوا من الكلابية أتباع أبي عبد الله محمد بن سعيد ابن كلاب ابن كلاب وهذا كان يثبت سبع صفات يقول إن العقل دل عليها توجد فروقات ليست كبيرة بينهم وبين الشاعرة والماتريدية. نعم. أو أنه حروف وأصوات قديمة أزلية كالكلامية أو أنه حادث قائم بذات الله أمتنع في الأزل كالهاشمية والكرامية. نعم حروف وأصوات قديمة أزلية قديم حروف وأصوات قديم يعني بمعنى أن الله لا يتكلم. لا يتعلق الكلام بمشيئته وإرادته لا يتجدد الكلام بناء على شبه عندهم نعم يقول أو أنه حادث قائم بذاته. الله لاحظ أولئك كل الأقوال السابقة تفر من مسألة الحدوث يقولون من أجل أن لا يكون الله عز محل للحوادث نقول كلامه صفة من صفاته هم فكوا فصلوا بين الذات والصفات قالوا الصفات منفصلة منفكة عن الذات فهذا أوقعهم في هذه الانحرافات لما ناظروا الفلاسفة والأشاعر لما ناظروا المعتزلة أوقعهم في هذا نقول كلام الله صفة من صفاته يتعلق بإرادته ومشيئته يتكلم متى شاء كيف شاء كلم موسى وكلم محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج ويقول في الآخرة يكلم عيسى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله فيتكلم متى أراد جل جلاله وتقدست اسماؤه فهؤلاء صرحوا بما فر منه أولئك قالوا إنه حادث وقاء بذات الله حادث ماذا يقصدون بحادث يقصدون مخلوق وقائم بذات الله ممتنع في الأزل ممتنع في الأزل بمعنى أنه وجد حدث بعد أن لم يكن يعني يقولون بأن الله تبارك وتعالى لم يكن متكلما في الأزل فطرأ عليه الكلام يعني أنه اكتسب صفة كمال لم تكن له بينما أهل السنة والجماعة يقولون بأن الله عز وجل لم يزل متكلما متصف بالكلام وأنه خالق قبل ان يوجد مخلوق ورازق قبل ان يوجد مرزوق وأن الله موصوف بصفات الكمال كلها لم يطرأ عليه وصف, وصف كمال زائد لكن من أوصافه سبحانه وتعالى ما يتعلق بمشيئته وإرادته صفات الفعلية فالكلام صفة ذاتية فعلية منصوف بهذا منذ الأزل ويتكلم متى شاء كيف شاء سبحانه وتعالى هذه عقيدة أهل السنة وفيها حل هذه الإشكالات كلها لكن هؤلاء لما فصلوا الذات عن الصفات وقعوا في مثل هذه الأمور نعم وقالوا إنه ممتنع في الأزل من أجل ماذا؟ من أجل مسألة تسلسل الحوادث يقول كالهاشمية نعم الهاشمية توجد طوائف يقال لها الهاشمية توجد طائفة من المعتزلة اتباع أبي هاشم الحنفي يقال لهم, ال... يقال لهم الهاشمية وهم من طوائف أهل الكلام أبو هاشم الجبائي وفي أول القرن الرابع الهجري كانت وفاته 321 للهجرة هناك أيضا من فرق الشيعة المجسمة طائفة يقال لها أيضا الهاشمية أتباع هشام ابن الحكم الرافضي وأصحاب أيضاً هشام بن سالم الجواليقي وهي المقصودة هنا ها كيف هي الهاشمية قال لها الهاشمية أتباع هشام ابن الحكم الرافضي وهشام الجواليقي فهؤلاء ينسبون إلى التجسيم <تصفيق> قال ولكرمية طبعا أكثر الكلام الذي ترونه حتى في الهامش أو كثير منه جدا هو في الواقع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية هو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية تجدون هذا بحروفه أحيانا في كلام شيخ الإسلام في درء التعارض في منهاج السنة وفي بيان تلبيس الجهمية كثير مما في هذا الكتاب هو من كلام شيخ الإسلام يقول الكرامية نسبة إلى محمد بن كرام السجستاني المتوفى سنة 255 للهجرة وهي طائفة أيضا تنسب إلى شيء من التجسيم وقد لا يثبت عنهم كثير مما يقال فيهم والله تعالى أعلم ولكن الذين كتبوا عنهم وتكلموا فيهم هم من أهل الكلام من الأشعرية والما تريدية وكان بينهم خصومات شديدة وحصلت لل لهؤلاء الكرامية ظهور وغلبة في بعض الأوقات مما زاد في عداوة طوائف من المتكلمين لهم فهم الذين كتبوا فيهم ونسبوا إليهم أشياء قد لا يثبت بعضها عنهم تفضل ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فجهمي أو غير مخلوق فمبتدع نعم لماذا من قال لفظي بالقرآن مخلوق هذه اهل السنة نبهوا عليها للحاجة لأنه لما وجد من يقول القرآن مخلوق صارت بعض العبارات التي تقال مجملة إذا قال لفظي بالقرآن لفظي فاللفظ مصدر لفظي يمكن أن يقصد, يقصد به معنى المصدر لفظي أي تلفظي تلفظي فهذا مخلوق ويمكن ان يقصد به المفعول معنى المفعول لفظي اي ملفوظي ما هو الملفوظ والمقروء والمتلو هو القران وهذا غير مخلوق واضح فصار من الناس من يستعمل مثل هذه العباره فانكرها اهل السنه وردها الامام احمد وقال فيها ما سبق من قال لفظي بالقرآن مخلوق فجهمي لأنه يريد أن يتوصل بذلك إلى القرآن الملفوظ لكن لو أنه قال أنا أقصد لفظي بالقرآن أي تلفظي نطقي أنا ليس منطوقي الذي هو القرآن نطق نفس النطق فهذا مخلوق لكن ما الحاجة لمثل هذا كله أصلا والتنقير والخوض والاشتغال بهذه الأمور وإطلاق العبارات المجملة التي تحتمل حقا وباطل فالاصل أن يتكلم الإنسان بالعبارات التي لا تحتمل يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقول انظرنا كلمه راعنة تحتمل معنى صحيح وفاسد اليهود يستعملونها في المعنى الباطل من الرعونه حيث يضيفون ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم فالله نهى عن هذا استعملوا عباره غير موهمه وقل انظرنا نعم فالاصل ان الانسان اسي طالب العلم لا يتكلم بالعبارات المحتمله للحق والباطل هذا المراد نعم مواضع نزوله الآن انتهينا من هذا الأشياء التي لربما نقول لو أنه أعرض عن بعض ذلك لأن هذا الكتاب للمبتدئين كان اولى لكن الآن يبدأ بالموضوعات التي تتصل بهذا العلم اتصالا مباشرا علوم القرآن مواضع النزول أجمعوا على أن القرآن مئة واربع عشرة سورة والمشهور سبع وعشرون مدني طيب قبل مدني. هذا يقول أجمعوا على أن القرآن مئة واربع عشرة سورة هذا نقل جماعة من أهل العلم هذا الإجماع الزركشي في البرهان ذكر هذا وذكره الفيروز بادي في بصاير ذوي التميز وآخرون ذكره آخرون أن القرآن مئة وأربع عشرة سورة لكن ألا هذا الإجماع دقيق نقل الإجماع هنا أو أن هذا قول عامة اهل العلم وجد من قال غير ذلك وليس معناه أن القرآن نقص منه شيء عندهم أو يزيدون على القرآن لا ليس هذا المراد وإنما لاعتبار آخر يظهر لكم مثلا هل سورة توبة الأنفال سورة واحدة أو أنهما سورتان فبعض أهل العلم ذهب إلى أنها سورة واحدة أنهما سورة واحدة فإذا قال بأنهما سورة واحدة كم يكون عدد سور القرآن مئة وثلاثة عشرة سورة هل نقص من القران شيء؟ هل اولئك اللي قالوا أو عشر زادوا شيء؟ ما زادوا شيء، لكن هل هي سوره واحده او هما سورتان؟ فمجاهد نعم، وهو مروي عن ابن عباس وعطاء يقولون بانهما سوره واحده. انثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما. لكنه قول لبعض السلف ان, أن الانفال والتوبه سوره واحده وايضا مثلا ما ذكر من ان مصحف بن مسعود رضي الله تعالى عنه فيه مئة واثني عشر سوره بقي سورتان وهما المعوذتان اين هي ما كتبت هو كتب مصحف لنفسه هو كتب مصحفا لنفسه فلما كانت هذه السور لا تخفى ولا تنسى ويعرفها الصغير والكبير فإنه لم يكتبها هو ما كتب مصحف للناس كتب مصحفا لنفسه فما أراد كتابة الكل والله تعالى أعلم وهكذا أيضا قالوا في مصحف أبي رضي الله عنه مئة وستة عشرة سورة ما هو الزائد قالوا اللهم إنا نستعينك سور الخلع والحفت اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد اللي نقولها في الوتر ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه كتب ذلك في آخر مصحفه هما صورتان منسوختان نسيختان فذلك قد يكون ما بلغه النسخ وقد يكون تركها من أجل الدعاء في آخر القرآن كما ندعو بها في الوتر في رمضان مثلا تسمعون اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد إلى آخره نعم فالشاهد أن ذلك إن نعم أنه قد اتفق أهل العلم حصل الاتفاق بعد ذلك كان أن كان توجيه هذا أن هذا ليس من القرآن هذا أمر مجمع عليه عقد عليه الإجماع وأن القرآن هو ما بين الدفتين هو ما بين الدفتين نعم ما بين الدفتين والمصاحف التي أجمع عليها الصحابة رضي الله عنهم ومعهم أبن مسعود رضي الله تعالى عنه واتفقوا عليها في زمن عثمان هذه المصاحف التي وصلت إلينا وهي تحوي القرآن من غير زيادة ولا نقصا والله يقول انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون الصحابة رضي الله عنهم كان لهم مصاحف قد لا يكتب جميع السور لأنه كتب ذلك لنفسه لكن حينما قصدوا بذلك كتابة جميع القرآن في نسخة يعتمدها الناس ضمنوه جميع السور وهو هذا الذي بين أيدينا محفوظ كما أنزله الله تبارك وتعالى نعم فهذا فيما يتصل بعدد سور السور القرآن تفضلنا والمشهور سبع وعشرون مدني وباقيه مكي والسوثني آياته نعم المشهور 27 مدني وهذا قال المشهور معناها أنه يوجد غير المشهور وفي رسالة السيوطي التي درسناها قبل ذكر 29 سورة من المدني وذلك شيء لم يرد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم دليل أو توقيف يقول هذه السور مكية وهذه السور مدنية وإنما هو اجتهاد اجتهاد وفيما اختلفوا فيه لاعتبارات معينة وإنما يتلقى ذلك ممن شاهدوا التنزيل شاهد أما الاجتهاد باعتبار ما يلوح من المعاني فإن ذلك لا يصح يعني كثيرا ما يحكم أحيانا بأن الصورة هذه مكية أو مدنية أو يستثنى بعض الآيات لأن هذه الآية تتحدث عن كذا وهذه الآية تتحدث عن كذا هذا الموضوع كان بالمدينة إذا هذه السورة مدنية أو هذه الآيات مدنية وذلك ليس بلازم ليس بلازم وهذا له أمثلة كثيرة لا أطول بذكرها هذا يتلقى ممن شاهدوا, ممن شاهدوا التنزيل نعم ابن الحصار يقول المتفق عليه أنه مدني عشرون سورة نعم والمختلف فيه اثنى عشر والباقي مكي مكي بالاتفاق هنا قوله 27 سورة هذا مروي عن جماعة مثل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لكن السور التي ذكرت فيه التي ذكرت في الرواية عن ابن عباس لربما يستشكل بعضها ان يكون ذلك من المدني مثلا سورة النحل هل هذه من المدني؟ سورة النحل النحل مكية سورة النحل, النحل مكية نعم سورة الحج ابن عباس رضي الله عنهما عدها من المكي وهنا من المدني نعم وبعضهم يقول سورة الحج مختلطة منها ما هو مكي ومنها ما هو مدني كذلك سورة الرحمن عدها هنا من المدني وهي مكية ويدل على هذا حديث جابر رضي الله تعالى عنه في خبر قراءة النبي صلى الله عليه وسلم هذه السورة على الجن وين كانت القراءة على الجن كانت في, مكة كانت في مكة سورة الحديد بعضهم يقول هذه مكية يدل على هذا حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم ما كان بين إسلامهم وبين نزول هذه الآية يعاتبهم الله بها إلا أربع سنين ولا تكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد إلى آخره أربع سنين معنىها في مكة لكن هذا لا نجزم به لأنه قد تكون هذه الآية نزلت في مكة لكن بقية السورة نزلت في المدينة وعلى كل حال مثل هذا ليس يعني ما ذكره من هذا العدد أنها 27 مدني وأن الباقي مكي ليس ذلك محل اتفاق ليس محل اتفاق ليس محل اتفاق هل يؤثر هذا أن نعرف انها نزلت مكة أو نزلت في المدينة نقول نعم يؤثر يؤثر في قضايا تتصل بمعرفه الناس والمنسوخ منسوخ يؤثر أيضا في قضايا معرفة سير التشريع تدرج التشريع طيب نعم يقول ومن... نعم تفضل ومنه النهاري والليلي والصيف والشتاء نعم يقول ومنه النهاري والليلي والصيف والشتاء النهاري نعم يعني ما نزل في النهار وهذا اغلب القران عامه القران نزل نهارا والليلي مثل ايش هذا سوره الفتح سوره الفتح حديث زيد بن اسلم لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مسير له ليلا زيد بن اسلم عن ابيه لما كلمه عمر فلم يجبه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد انزلت علي الليله سوره هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس في مسير له ليلا وقال لقد أنزلت علي الليلة فسورة الفتح نزلت ليلا والصيف مثل إيش الصيف نعم آية الكلالة النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم ما قال لعمر رضي الله عنه لما سأله عنه عن الكلالة قال أما تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء آية الكلالة والشتائي مثل من أين قلت بأن هذا شتائي هو الذين قالوا بأن آية الإفك أنها من الشتاء احتجوا بحديث عائشة رضي الله عنه لما نزلت عليه الآيات فكان يتفصد من جبينه العرق مثل الجمان في اليوم الشاتي لا يعني أنه كان في الشتاء في ذلك الوقت هي يتصف شدة الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم لكن أوضح من هذا أن يقال الآيات التي في سورة الأحزاب في قصة الأحزاب كان في وقت شتاء خرج على أصحابه في غداة باردة طيب و... نعم أول ما أنزل إقرأ ثم المدفق وآخره المائدة وبراءة والفتح وآية الكلاله والربا والدين اي نعم اول ما انزل اقرأ هذا هو الراجح حديث عائشة رضي الله عنه المخرج في الصحيحين اول ما بدي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة قالت حتى فجئه حتى فجئه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرا باسم ربك الذي خلق هذا هو الراجح يقول ثم المدثر ويدل عليه ايضا حديث المخرج في الصحيحين عن جابر رضي الله تعالى عنه بين او بينما انا امشي سمعت صوتا من السماء فرفعت راسي فإذا الملك الذي جاءني بحرام مع أنه ظاهر حديث جابر أنه كان يرى أعني جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه كان يرى أنه أول ما نزل سورة المدثر وهذا عنه أجوبة لكن هذا يدل على أنها نزلت بعد إقرأ وأن إقرأ نزلت أولا وفي آخره فأنزل الله يا أيها المدثر ثم المدثر واخره المائده وبراءه والفتح يعني من السور لو قيل من اواخر ما نزل من اواخره من اواخر السور ربما يكون ذلك ادق من اخر ما نزل من السور المائده و جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها آخر سورة نزلت فما وجدتم فيها من حلال فأحلوه وما وجدتم فيها من حرام فحرموه وجاء عن عبد الله بن عمر لكنه لا يصح اسناده ما يثبت لكن يكفي هذا يكفي والعلماء يوجهون ذلك سورة المائدة انها آخر ما نزل يقولون في الأحكام في الأحكام وبعض أهل العلم يقولون كل تكلم بما علم الشهادات كل تكلم بما علم ليس فيه توقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذه آخر سورة أو آخر آية قال آخره المائدة وبراءة سورة براءة سورة براءة يوجه هذا باعتبار أنه باعتبار أنه آخر ما نزل في الجهاد آخر ما نزل في الجهاد مع أنه يوجد نسخ في سورة براءة لكن هي آخر ما نزل في الجهاد ونزلت على النبي صلى الله عليه وسلم منها صدرها نزل حينما بعث أبا بكر في السنة التاسعة للحج وبعث في أثره علي رضي الله تعالى عنه ينادي في الموسم ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف في البيت عريان وكانوا يقرؤون صدر هذه السورة براءة من الله ورسوله وكثير منها نزل في غزوة تبوك في غزوه تبوك. يقول و... والفتح ماذا يقصد بالفتح؟ م? إذا جاء نصر الله والفتح. ابن عباس رضي الله عنهما قال: آخر سوره نزلت إذا جاء نصر. ومن أهل العلم يحمل ذلك على أي اعتبار؟ أنها آخر سوره نزلت كاملة وهذا توجيه جيد آخر سوره نزلت كاملة سورة الفتح يعني الفتح إذا جاء نصر الله والفتح وفيما يتعلق بالآيات قالوا آية الكلاله والربا والدين آية الكلالة في سبق الحديث في صحيح مسلم من قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه أما تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء لكن هل هي آخر ما نزل العلماء يوجهون هذا باعتبار أنها آخر ما نزل في موضوع خاص وهو الفرائض آية الكلاله ما نسخت والمقام أحيانا هو الذي يبين المراد يعني حينما يقول صحابي من الصحابة الله هذه آخر ما نزل قد يكون المقام اصلا كان الحديث عن الفرائض عن المواريث فيقول هذه آخر ما نزل ولا يقصد آخر ما نزل بإطلاق لكن قد لا تنقل لنا هذه الملابسه، فيشكل لكن غاية ما هنالك ان يقال هذه ربما قيلت بضرب من الاجتهاد يقول وآية والربا والدين ومضى كلام الزهري كلام ابن المسيب الزهري يقول آخر القرآن عهدا بالعرش آية الربا وآية الدين وابن المسيب يقول آية الربا آية الربا وعلى كل حال الأقرب الله تعالى أعلم فيما أظن أن آية الربا وآية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله وآية الدين أن هذه الآيات نزلت آخر ما نزل وأنه عبر بعضهم عن ذلك بذكر واحدة منها وذلك لا إشكال فيه يقول آخر آية نزلت آية الربا نعم وكان معها أيضا آية الدين وآية واتقوا يوما أو يقول آخر ما نزل واتقوا يوما ترجعون فيه أو يقول آخر ما نزل آية الدين فلا يمنع أن يكون نزل معها شيء آخر فتكون هذه الآيات آخر ما نزل وهذا الذي ذهب إليه بعض المحققين كالحافظ بن حجر رحمه الله الوقت أدركنا والله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم